بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القلق وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنذر لا امن لي